والله يحشدون بنا احاني جابت حاجة من او من شرح للتحوية في مجموعة وليحة وزالة والمخير جابوا حوالي عشرة سونات من التحوية وفي تلات اربعة من التدمرية فمن اه طيب طيب طيب دي ايه خمسة تحوية وثتعة عادة المريضة تحوية هنا بسنو ليه الله يجي انكم ولا ما افاتش المحاضرات المره دي يا بس اللي اخذ ما ياخدش تاني طيب حاضر يعني... يعني... منظر لحظه بس حتى يهيئ التسجيل في المكان اللي سجنه فيه ومعاكم ان شاء الله استاذ أولا يعني معذرة من المقطاع في المرة الشابقة فلم يقوم بيدنا والحمد لله نحن ان انتقينا مرة أخرى ونشأ الله أن يديم هذا اللقاء في طاعته ومحبته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستفره ونعود بالله من شرور أنفسنا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 اليوم جيب الله تعالى نواصل شرف رسالة تجمورية لشيخ الشيخ المتينية وقد وقفنا عند حديثه عن خاتمة جامعة في قضية الأسماء والصفحات وهي بفضل الله أن شاء الله بكل أمور سهلة ومنسورة إلا في بعض الفقرات الليبنة المتينية يعني ما زال يرفع من مستوى القارئ في مخاطبته للمخالفين في بعض العبارات التي تتطلب مننا الشرف والتفصيل الخاتمة التي يريد ابن سينية أن يتحدث عنها هي قواعد وأصول انا أسميها أصول العقيدة في باب الأسماء الصفة أصول العقيدة لأنه فرق بين الاعتقاد وأصول الاعتقاد زي من قلت في فرق بين الفقه وأصول الفقه إنك تعرق على حكم الشرعي من الدليل يعني الدليل اللي هي الأمر تسمعه فتنفجه لكن أصول الفقه تتعرق فيها على الأصول التي تفهم بها الفقه هل الأمر الوجود أم الأمر للنجب والاستحباب هل النهي للتحرين أم النهي للكراهة هذا المقصود من الحديث عن الفكر وعصول الثق أيضاً قدر العقيد العقيدة ببساطة مبنية كما قال شيخ الإسلام من في أول ما كتب في الرسالة التدمرية هل تذكرون ماذا قال شيخ الإسلام؟ أما واحد يقول لك أنا أريد أن أفهم عقيدة ببساطة من غير تعقيدة فمن 200 وضع في أول كتابه الرسالة التدمرية العقيدة ببساطة تريد أن تفهم العقيدة يبقى يلزمك أمراض ها تكرينهم ولا لا الأمر الأول أن تصدق الخبر في كل ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله ما صح في سنة رسوله يبقى صدقته يبقى الخبر يتطلب منك التصديق وأيضا الأمر يتطلب منك التنفيذ واستمر على ذلك إلى أن تموت يبقى أنت كده على عقبة آل السنة هون جماعة بأرقم يمكن كمان عقبة بسيطة لكن لما ظهر المخالفون خلي بالكم يا أخواني اللي بيخالف في باب الخبر اللي بيخالف في باب الايه تظهر الزبع الاعتقادية زي منهج الجهنية والمعتزل أو واللي خالص بباب الأمر تظهر البدع المتعلقة بالعبادات زي بدع الصوفية على أشكال أنواعها إن رب نسمع تعالى أمرهم بأمر فلا يرغبون في تنفيذ الأمر واتباع السنة في الأمر إنما يرغبون في تنفيذ أوامر تقصهم فيتركون أمر الله ويزمون أوامر الشيخ التي ما شرعها رب العزة والجلال فتظهر البدع بس هنا بدع في إيه؟ في العبادات بدع في العبادات لكن واحد رضي السعادة على أخبرنا عن أشياء فلا يريد أن يصدق بالقبر كما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله ويريد أن يصف الله بعقله فتظهر البدع فين فيه في الاعتقادات يبقى بدع الاعتقادات مبنية على عدم التشديق في باب الخبر وبدع, وبدع العبادات مبنية على عدم الامتفال لتنفيذ الأمر طب اللي يأمروا ما بأمر المطلوب أن تنفز هذا الأمر سيجرح بلك الله إلي المانع أن إحنا نعمل حاجة بديلة ما هو كل خير يعني في المقابر اقرأ مثلا أو رسول الله كان يذهب إلى المقابر في سنة تقع السلام عليكم برقاومين مؤمنين أنتم استابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون غفر الله أنه لكم هذا ما أمر رسول الله سلم به من خلال المتابعة سيد وحده لك والله يرونه من فتح هو الفتح حاجة وعشية تبقى أنت لما تتبعش الروفاء السلام وتنفذ أمره يبقى أنت في باب الأمر يلزمك التنفيذ وفي باب الخبر يلزمك لإيه تصدد هكذا تبنى العقيدة لكن إن أردت أصول العقيدة التي تفهم بها كيف تصدق الخبر وكيف تنفذ الأمر يبقى يلزمك أن تقرأ كلام شيخ الثاوي تيمية في بيان أصول الاعتقاد اللي متكلم عنه أصول العقيدة فهذه الأصول إبتاينية سوف يذكرها في عدة قواعد جامعة فإحنا اختصرناها بصراحة في كتاب مختصر القواعد السلفية في الصفات الضبانية يعني كل اللي هنا هي نفس الأصول القواعد المقولة بس إحنا اصرفناها بصورة معاصرة يستطيع أي واحد من العامة أو القصة أن يستوعب هذه القواعد بسهولة ورسل بعيد عن طاعدات اللفظية أو الكلامية اللي إبتاينية بيجادل فيها المخالفين من المتكلمين نبدأ بالخاتمة الجامعة يقول صح وَأَمَّا الْخَاتِمَةُ الْجَامِعَةِ ففيها قَوَاعِبْ نَافِعَةِ القواعد دي تبقى إيه أصول هل بلتينية استحدث هذه الأصول بحيث نقول ان هذه الأصول لو وقتنا عايش في عطب بلتينية ولكن الأصول دي نحدث في السلف اتكلم فيها ولا قاله إيبا تيمير يقالف معايا يا أخوالنا يعني أصول اللي حين دلوقتي فأقول لك ممن السلف الصالح اللي قال لهذه الأصول قول لي مثلا في عصر السلف وهنا عارفين عصر السلف دلوقتي يطلق على السطرة الزمنية التي عاش فيها خير القرون حتى بداية القرن السلف الهجري ثلاثمائة وثمانتاشة لامتين انتهى عصر السلف الصالح الفتره دي هل في واحد منهم وضع هذه الاصول ابدا ابن تيميه ذكرها وهي اصول استنبطها من خلال فهمه من لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه الاصول استحدثها الشيخ ابن تيميه كاستهاد منه في بيان عقيده السلف الصالح اللي كان عليها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها التابعون وتابع التابعين فان جاء وقت تستطيع أنت أن تصل إلى أصول تحافظ على معتقد الثلاث الصالح في قضية ما طالما تفاهم نفس أسلوب شيخ السامة الثانية إزاي تؤدي بكلامك إلى أن يصدق الناس خبر رسول الله وأن يلفزه أمره أنت فهمين يا خنة؟ يعني إزاي تصل بمن تخاطبهم كيف سأخذ بيده إلا أن يصدقوا خبر رسول الله ولمتظه أمره من خلال الأصول التي تشتيد وأنت في بيانها هذا لا غبار علي ولو كان بعض الأصول اللي إحنا ذكرناها في قضية الأسماء الخصنة أمور محدثة أو أمور غريبة لأنه لم يذكرها من, من سبق مع أنها موجودة في نصها في كلام السلف وكلام شخص سنتينية يبقى معنا كده لأن حدش بقى يتكلم بابل اعتقادها يبقى العقيلة يبقى عبرها عن إيه تسرب آياته وأحاديثه فقط فإن جارت شبهة من جهوية أو معتذلة أو أشعرية الله يعينك ده اتطرف معه يبقى واحد يمكن يستبع مذهب الخوارج وقولك أنا بقول قال الله وقال الرسول واحد ثانا يستبع مذهب المتكلمين وقولك أنا بقول قال الله وقال الرسول وكل واحد يقول قال الله وقال الرسول طب إيه السبب في الاختلاص سبب الاختلاص إن أصول العقيلة مش فأزهنهم وهذا ما نريد ونرغب في أن نبينه ونستمر في بيانه إن هذه هي الدعوة المثمرة إن الإنسان لما يفهم الأصول لم يختلف مع آخر فلما تميتك صادقة وأنا نيته ونحن على استعداد لتصديق الخبر وتنفيذ الأمر تبقى أنا تطف من حيث نبدأ سنطف نأتي بقى إلى قضية تصديق الخبر ربنا يخبرنا بأشياء اسمها بقى متر مية بولين بيقول القاعدة الأولى إن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفذ طبعاً ما فيش آية في القرآن فيها الكلمة دي إن الله هو موصوف بالإثبات والنفذ لكن هو 200 أخذها من خلال استقرائه لجميع الآيات اللي وردت فيه إثبات الصفات لله أو نفل الصفات عن الله وهو ده الإثبات الحقيقي يعني لك صفات ثبوتية وصفات تلبية يتكلم عنها الأشعرية هذه الصفات استحدثوها بعقولهم وليس في كتاب ربهم ولا في سنة ربيه أنا نبيه صلى الله عليه وسلم ولك القيام بالنفس القدم البقاء أخي بالك إزاي التنزيه عن مشابهة الحوادث ولا ذي صفات تلبية يعني لم تجدها في غير الله تبارك وتعالى طيب يا أخونا لما لا نقول كما قال ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو أسمع البصير لما لا نقول كما قال شيخ الإسلام إن الله سبحانه موصول بالإثبات والنفس مش نقول ده صفة ثبوتية وصفة ثلبي إيه صفة الثبوتية والثبوتية هل الصفة الثبوتية أو الثلبية اللي نشاهدها بعحلي ولا اللي ألاها في كتاب الله وفي سنة رسوله فيأخذ بها يعني قولك فالإثبار شيخ سمتي وفالإثبار كإخباره بأنه بكل شيء عليك وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير في الإثبات هنا معناه النص على ذكر الصفاء مباشرة مثبتة لله عز وجل للرب وصف نفسه بإيه وصف نفسه بإنه سميع بصير وصف نفسه بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير بأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار متكبر بكل ما ورد من أسماء وأوصاف مثبتة مثبتة يعني إيه يعني ما نفعش عن نفسه أثبتها لنفسه طيب والنفي كقوله لا تأخذه سينة ولا نوم يبقى شيء بينفي عن الحق الصحيحة تأختيه عن نفسه وقف ينفيه عن نفسه فما الذي نفاه عن نفسه نفى عن نفسه ما ورد نفسه مش ما أراه أنا بعقلي أنت يا خبالك إزاي يعني واحد يقول لك أنا شايف من ربنا مثلا نقول لك ربنا لا يصف بإنه في دهة الكلام ده. حسات الجهة انت يبقى منين? قولك اصل لو كان فيها جهة يبقى متحيز. وكل من كان متحيز يبقى مخلوق. ويقول سبحانه تعالى لا يتصف بالحركة. ليه? قولك اصل كل متحرك حادث. وكل متحرك مخلوق. فربنا سبحانه ليس متحركا. قولك ربنا ليس بيجيسي. خليك بقى حديب كل اوساط البشر وانساء عن الله. والربنا سبحانه وتعالى مثلا ليس له فن ليس له فن وليس له اذن وليس له كذا وابدأ اقل فاني بقى اشوف اي مخلوق قدامي واعد عليه كل النسل ولك دي الصفة ايه اللي يقولك التنزيع عن مشابهة الحوادث يعني شوف مخلوق واي صفة موجودة في مخلوق انفاء عن الله هم يقولون نسل فيه لكن مش ذا النسل اللي ورد في القرآن النسل اللي ورد في القرآن ولا نقص هي قول اللي يتبارك لا تأخذه سنة ولا ايه ولا نوم لا تأخذه سنة السنة اللي هي الايه؟ الغفلة فهل ربنا سبحانه تعالى يقتصد بالغفلة كل لما لأنه نفاها عن نفسه فقال لا تأخذه ايه سنة بل يقتصد بعبت جالب كمال الضرب فاكرين نحن قلنا قاعدة طبعا قاعدة كل حاجيننا بقى متيمية هتكلم عنها هتصنعهم من كلام الشيطان متيمية ان طريقة السلف الاسباح والنفي هي ايه ها فاكرينو ولا انا معاي صحوانات كتير ها النفي المضمن والاسباح الايه الوطف والنفي عند السلف يتضمن كمال الضر كمال المقابل يبقى النافي عند السلف الصالح يتضمن كمال المقابل والإثبات بيفصل فيه والنافي يجمله مرة واحدة ينفي النقص عن نفسي مرة الوحيد لقد قلنا أكثر من مرة أنه ما ينفع شوصة أمير وقل له إيه أنت لست بزبال ولا كماس ولا خمار ولا مثناس وقل له بقى إيه كل أوصات النقص ونفعها عنه تحت مستمى أنه أنا بمدع أبدا يقول الأمير في عيسى أنه ما حاجاتكش كويسة أبدا خبركي بزاك <تصفيق> ليه لأن الكمال في أن تنبحها الأمير بنفس النقص عنه إذمانا فتقول أنت ليس لك نظير ليس لك نظير في مرأة عينات كده فحيشة ببسط أخبرك إزاي ولما تثبت له وصف فصل فيه أنت كريم ومعطاء وجوال وراجل ابن راجل ومش عارفين توصل باقي زي ما أنتوا عارفين وأمير وأهلك كلهم أمر يا ابن الأمر أخبرك إزاي وإذا ما أنت عايز في الوصف في الحالة دي ياتيب انت فعلا ما دحت بما يليك. انما تقول انت ملتاش زبال ولا خناس ولا حمار ولا مسناس. وحيسيبك. لا حول يقول تعالى بالله. فالفترة تأبى. الازمال في الاسباس والتفصيل في النبي. الفترة ربسة تأبى. حابش يقدر انه يقول له هفض قلب النبي بقى. ولل... ولله المسأل الاعلى. رب الاسحاء تعالى لما نفى عن نفس النقل. فسأل مرة واحدة. ليس كمثل ايه? ولا يقول له كفواً أحد هل تعلموا له ثمين في حد زيه يلا دور لكن أنا أجعل مخلوق وأشوف أوصاف وأعد أشوف أي وصف من أوصاف وقولك المخلوق دهوت له حدقة يبقى ربنا ليس بحدقة المخلوق ده هو له أنس يبقى ربنا مالوش أنس المخلوق ده هو له أزن يبقى مالوش أزن المخلوق ده له يد مالوش يد المخلوق ده له أصابع يبقى ربنا منوش أصابع ليه ولكن أنت لو أثبتت الأصابع إن أنت شبيت لا يا أخي أنت اللي بتقوله ده غلق لأن المخلوق له أوصاة تليق به والله له أوصاة فهيقه غير أوصاة المخلوق مرئية ومعلومة الكيفية أوصاة الخالق حقيقية غير مرئية وغير معلومة الكيفية العبارة بفتها في جميع نقاطه أوصاة المخلوق إيه اه صف المخلوق حقيقيه ها غير مرئيه مخلوق مرئيه معلومه الايه الكيفيه اوصاف الخالق حقيقيه غير مرئيه وغير معلومه الكيفيه ليه لانها غيبيه ما رايناها وما راينا لها مثيلا يعني العبارات دي لو تستخدمها في كنت بتتلم حديث يتبصت لايه انك بتعبر عن مؤتقد اهل السنة والجماعة بدفرة شديدة جدا يقول شيخ الاسلام وينبغي ان يعلم ان النفي النفي هنا اللي هو ايه ها؟ نفي النقص عن الله او ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ليس فيه مدف ولا تمال إلا إذا تضمن إثباثا إلا إذا تضمن إثباثا وإلا سمجرد النفل لنس فيه مجح ولا كما يعني ننفع علمك شيء لو لن أثبت نفل المقابل مجح كما لأن النفل المع عدم المع يعني نقول لك مثلا إيه واحد بيتكلم مع واحد وعايزين ده هقول له اسمع انت منتاش عمود ايه اللي منتاش عمود يعني اجبار اخي ازاي ولا اجبار طب انت كده فهمت ده مده ده ده كلام عدم يا اخي ايه اللي حفهم كده كلك اقول لان النفس المحض عدم محض والعدم المحض ليس بشيء يعني ايه انت قلت بكلامك وما ليس بشيء هو كما قيلة ليس بشيء انت ايه اللي عايز تقوله بالضبط تعرف لما واحد يقعد يسرصر في الكلام معاك وما تاخدش منه لا حق ولا باطل فبلا لا اجي والباطل اللي هو الناس ما انت عارف تاخد منه اثبات وانت عارف تاخد منه نفي ففي بعض الناس عندهم السططه في الكلام ودي تنطبق على الواقع تلاقي واحد بيتكلم كتير وتطلع منه حاجه مفيش ولذلك خير الكلام ما قل ودل انت دايما عشان تفقى موطوط بالحكمة حاول يكون كلامك مستصل على مرادك والقمر الرسالة واضحة وفي اكثر ما يمكن من كلامك دا حتى احنا نقول مثلا انا واحد وواحد سوفان اتنين خلاص انتهت يبقى انا مش عايز كلام كتير انه كلامك كتير غيليك ويعيد ويكرر في الكلام ويلحك في كلامي هذه تسمى ايه حماقة وهي بداية الجنون يعني ارص الجنون يبقى حمار فالإنسان الأحمق هو اللي وقع نفسه في الخطأ بكثرة كلام لا يؤدي إلى طائل من خلفه فهذا الشخص عندما وقف السلف الصالح أنهم لا يتكلمون إلا إذا تطمر الكلام ولا يتكلمون بكلمة إلا وهم يعلمون أن الملك سوف يكتبها يعني من حساب حتى أنت بينك رنك الوقت اللي انت فاضي حاول تستثمر استثمره ايه فان انا امطق بكلمة السجد اللي فين في اللوحة اللي بيضغل الملك الوقت اللي بيعد عنك بدل ما تقول كلام يصار وكلام تضيع او كلام فاضي لا حاول تستثمر هذه الاوقات في انك تضيف رصيل الى حصيلتك في حسناتك وفي ميزانك انت تكلم تتكلم بحكم وما تحاولش تتكلم الابتداء الا يغطلب منك يعني لو واحد يتكلموا اتنين قدوا حيش رحوا قضية او واحد عايز يخصمك في مسألة لحاجة حاول هو يعرفولي النظر الاول ليه؟ لان دايما اللي بيتكلم الاول لو ظهر في اخطاء انت تتصيض هذه الاخطاء وتتلاشها في كلامك لكن واحد عايز كل حاجة هو يبقى الاول بثلاث عايز هو رقم واحد عايز. ده بيؤدل خطأ كتير واسباب يعني طبعا احنا بقول حلقة سوف باستفادة من الحياة في مثل هذه الاشياء فالله تبارك وتع زي ما الشيخ السلام تقول لك ايه النبي المهض في حق في عدم المهض والعدم المهض ليس تعلمين يعني ايه عدم المهض مش موجود حدا مش موجود سمي السميلي فيه شيء مش موجود انا فين ربنا سبحانه وتعالى لا هو سميع ولا هو بصير امال ايه عاق كل فلا ولا اقول ان ربنا سبحانه وتعالى لا غير السميع ولا غير بصير انت بالوقت عايز ايه بالظبط? سميع ولا ما قول سميع? ما قول نكالك السميع هي با عكسك. قولك لا لا انا اقول سميع ولا غير سميع. ده شيء ممتنع مش موجود. ده عدم معه. عدم ما مش وجود. كنت عايز توصف ربنا بيه بالظبط. لا وراد يجي معكي مين? وراد يجي معكي ما? لا اعرف من اهل يجنة ولا من اهل النهر الرأي ده بالظلطة احطيت وضعه ايه? عايز يمشي بالطريق اهل يمشي بالطريق ديه. المهم. يقول فضلاً عن أن يكون مدحاً أو كمان هو العدل الشيء اللي ماليش وجود ولأن النفس المحط يوصف به المعدوم والممتنع المعدوم أما أنت يقول لك إيه فلندا هوت موجوش حي موجوش حي بقى معنى كده أنه هو إيه ها طول نايد خلاص طرح إن عدم وجود سانتبق عليه صفة الحياة إذن عدمك فلندا هو حي وموجوش حي في الحالة دي بقى يبقى معدول ولا ممتنع يمتنع ما تقول لي يا حاج يا موج حاج كان موج حاج يبقى معدول وإن كان حاج يبقى ايه موجود لكن لما تقول لي هو موجود وموج موجود الحاجات دي يقولها الأطفال الصغيرة يعني مثلا الأب يقول لي ابنه لما واحد يجي خبق عليك الباب يقول يا ابني قابل موج موجود خبرك ازاي فالواد <تصفيق> رحت تقول له قال ايه ماهوش موجود فدلوقتي الشخص اللي واقف على الباب ده اتنط وشيء ممتنع موجود ولا مش موجود يقول لك هادي بيقول لك ماهوش موجود خبرك ازاي بيثبت من على طول ان في حاجه مش طبيعيه ايه تثق في منها ان الشيخ بيكذب او الشخص بيكذب او ان الاخ بيكذب على طول لكن هتقولي ان واحد يقبلها وليك وما الابن في ذات الله خير وليمشي ابن يبقى الشخص ناسه اللي سأل يعني يحتاج الى ابن يعيد النظر في عقلي مرة اخرى لان الناس المهضة يرفض دول المعدوم والممتنع عرفنا يعني ايه ممضوع المعدوم والايه والممتنع والمعذوم والممتنع لا يرفض بمدح ولا كمال ما اغير تقول عليه ده فيه مدحة او فيه ايه كمان ايه في المعدوم وفي الممتنعات كل فلان ده ما يجيب ايه المثل اللي كده فلان, فلان يعني الشخص ما بلاش على نفسه لما واحد يقول لك انت ما بتشوفش مع اني عيني سليمه لك ازاي بس انت ما بتشوفش مش تفتح واحد يقول لك مش تفتح بالله عليكوا في واحد بيمشي في في بيزعل منه ولا بتبسط اه قولوا اخواني انا الشيخ نفسي ترقع بكاينها مرسوطة اقولي اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه نقبلها على رب العزة والجلال ولك لا تثبت الله سمعا ولا بصرا او سميع بلا سمع وبصير بلا بصر كيف التناقض يناقضون فتراتهم لا يخدلوا على مفسي ويريدوا أن نقول على مين أنا رب العزة الزلال ده جزا من الأسواق كله كده في ذلك الصفات الفترة هي الناطقة ليه أنا ما بلاش على نفسي فإزاي يبلع عربنا يبلع ما بلاش عربنا من باب ايه ها؟ أولى لأن في القياس الأولى هو القياس المعتمد بر الصفات يعني ينفع مثلا انت اسمت ايه سعيد سعيد سيد خلينا من الاسم السيد ايه السيد اسم سابق يا عز وجل. المفروض يقول سيد كده ولا ايه السيد لا, لا. الاف والله ممشي لها بكلامه ان كان من جير الاف ممكن يا جود انها بالالف والله مستغرقة يبقى عبد السيد خلينا هنا ادى ارخصه السيد ايه السيد فجين واحد يكتب له شيء وكتب السيد جيد نزيل الاف والله هل السيد سيقول لك ماشي؟ زيارها على شلقات ريتر بشيك. يعني لو واحد بس شلقة اللي تم اقول لك بلاش السيد خليها سنب. هو نفسه مش حقيقة لها. ولو احنا وشرين ان احنا نسميه في دايب احنا ننزور. في اسم مخلوق. فما بالك باسم الخالق لما واحد يجي يسمى ربنا باسم. ليس باسمي او حتى على الاقل ولا في امانهم يكونوا شبه بعض. لا يا اخي. ان ذلك على الصيغه انما يدل على أن الاسماء توقيفيه في في الله غير من باب الـ الـ الـ أو في في اولى بقياس الاولى طالما تدلك على نفسك يبقى ما تدلكش على ربك انما دي ما تدلكش على نفسك ان حد ده في اسمه وعايز الناس تبقى كده تاخد في الاسماء تبقى سامعنا لو اي واحد يسمي ربنا كما يشاء لك طالما في كمان خلاص لا ده بالاسماء توقيفي على النص كذلك باب الصفات توقيفي على النص بس احنا بنستخدم كلا في اولى فهم المعنى وإزاي نسبة الأوصاف كما ثبثت رب العزة في أرجلاته الفرق بين المعدوم والممتلس ما هو لك واحد حي إذا موجود ميت إذا إيه ها؟ معدوم في الدنيا وإن كان له وجود فين في الآخرة طبعا لأن الموت نفسه ربنا سبحانه وتعالى أوجده كحياة خاصة بالبرزة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم عليكم عشر عامل ومعوش موجود يبقى معدوح طب لن نوأب لك هو حي ومعوش حي ده من ثلاث يحي موش حي واحد سميع ومعوش سميع بصير ومعوش بصير ده من ثلاث نعم فلهذا كان عامة معوسط الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات متح فقولي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم هي لأن أية الكرس أعظم آية في كتاب الله ورد فيها وصف الحياة من خلال الإثبات والنفس والقيومية من خلال الإثبات والنفس لأن يكفي أما نقول مثلا الحي القيوم خلاص مش محتاجة لتأكيد في حكات إثبات الحياة ما الحي القيوم هو الذي لا تأخذه سنة ولا يأخذه إيه نوم وحتى لو اهل لا تأخذه سية الرنوسة هذه كافية في الدلالة على إثبات صفة الحياة وصفة الإيه؟ القيومين لكن أراد الله عزيزال ان ده أعظم آية الكتابية أن يثبت الحياه والحياة الكاملة اللي مش موجودة في أحد سواه وإن وجدت في أحد سواه أعبدوه لا إكرارة في الدين إن آية الكلسي الرسالة اللي فيها والسبب في عظمته إن آية الكلسي حملت رسالة فيها ربنا فيها ربنا فبحانه وتعالى بعد ما ذكر الأنبياء والرسل جميعا وإنهم جاءوا لعبادة الله وحده ولا معبود بحق إلا الله أراد الله أن يبين العقلاء رسالة في أي في الكرش يقول انتوا حتعبدوا حتعبدوا يئما تعبدوا الله يتعبدوا غير الله على الشر فتخيروا نوعية المعبود إن كان المعبود اللي انتم بتعبدوه فيه الوقت اللي زي وصي اللي فيها في الكرسي تعبدو لإكرار لا الدين الدليل على كيه وتعبدو ايه ان قال بعد اية الكرسة هطول لا إكراها فين قد تبين رفته من الغير فمن يؤمن بالله ويكفر بالتغول فمن يأخ فمن يأخذ بالتغول تعليش فمن يأخذ بالله إذا قد استمتت بالعوة الوسطى قدمت عندك فوقيه هل فيهم وص زي الوصي ما فيها في الكنسي ان كان فيهم وص فهو ممكن الانسان يتصفف بالحياة والقيومية الى حد ما لكن قد تأخذه السنة ويأخذه ايه نوم الحياة يعني نقص الحياة والقيومية في ايه لان الحياة اما تكون وصف ذات او وصف يعني فالحياة اللي هي وصف ذاتي لي يثبي بيه انا واحد رب الله تعالى زعل في الحياة فهو حي لكن ممكن هذا الشخص يكون سبب في إحياء غيره زي ما ربنا قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميع تواصف الإنسان بصفة الإحياء التي تريد عليه لأنه ياخد الأسباب ولذلك النبرون المتعام قال أنا أحيي وأميت إبراهيم بيقول الذي يحيي وأميت قال أنا أحي وأميت فهنا الإنسان قد يتصف بالحياة كوقت ذات له وكوقت فعل يسمى الإحياء وقف الزاكي بس يليق بيه حياة على قده. حياة ايه هي اللي اللي بتبين كيفية الحياة بالنسبة للمخلوق. ان حياة تأخذها الغفلة والسنة. فقول لك فلان ده حي. اه حي. حي ولا ميت. لك يسه فيه الرؤك. يا ازاي يبقى ايه? حي. لكن في غيبوبة. هو حي بس في ايه? في غيبوبة مش سنة بقى. يا ده بقى نوم عمير. اه فلان ده حي ولا ميت? اقول لك حي. كان ممكن اقبله? اه معلاش. اصلا هو ايه? نأيل شوية. اخي بولك ازاي? ارمائين من ساعة ولا تنين? فان في هذه الحالة قد يتصفت بالحياة? اقول لك لا ده ما بينامش. ده صحيحة ياه. انا وايه فلسك? اخي بولك ازاي? قائما بنفسي. انا حفظ صحيحة. بس هذه ايه ايه ايضا? لاته ده. لان لو دا متنا بتجومش كان مش عارف رأى طباء يقوله كم يوم يبضل الانسان اربعة يوم او لا خلسة خمسة او لا كان يوم يبضل صاحب المنظهات وفي الاخر خلاص حينام حينام ما يعني يوعد ياخد احيانا ياخد مخضراته بتاع الجماعة السوائين اللي اولا كان ماخدد شوائد كده برشانة ولا بتاع الاساس الطريق فيبتصل بعد شوق من حسن لان الانسان لا يستطيع ان يقوى في صبري على عدم النوم سطرة معينة وسبحان الله هتعلمون أن الموت دليل على توحيد الله في وصف الحياة النوم النوم دليل على توحيد الله في وصف الحياة عشان ما تأسدش بنفسك الله يتوفى الأمس حين موتها والتي لم تمث في منامنا فينسك التي قبر عليه الموت وينتد أخرى اللي أجمه سامة ولو في واحد فعلا نظر إلى خلق الله وإلى آية النوم كيف أن النوم يغلب الإنسان حسنًا هم علمين يفسرون أنه لازم مش عارف إيه الجسم احتاج مادة كذا في الدم ومش عارف عشان يارفقه وربنا نسفة ذلك من أسباب الحكم لكن إيه تبتيب تشوف الحكم العليا أن رب سبحانه تعالى ممسوط بالحياة المطمئة لكن إحنا حياتنا حياة مقيدة مقيدة إيه بالغفلة والسنات فالله لما ذكر الحياة والقيومية بيّن نفي الغفل والسنة عن نفسه ونفي النور لكمال الوصف ولم تجد هذا الوصف في غير الحق صلى الله عليه حي قيوم لا تأخذه ايه سنة ولا نفسه لأن فيه اخوانا برضو القيومية بمجمل الحياة يعني ايه القيومية بمجمل الحياة يعني لو قلنا مثلا لازم يكون واحد في الحراسة متواصل في الحياة بدون قطع ازاي يعني اللي يتعب واحد امه كانت فمن الناس تظهر حياة متواصل لكن لو غاضل كل الناس خلاص اي واحد يجي ياخد البلد اللي فيها ولا حد يقول انت تعمل ايه حتى في مسألة الحروب اللي بعونها دلوقتي قلت لا احنا عايزين دلوقتي بدل نبقى في القناة النووية والقنابل هيدروجينية ومش عارف ايه تدمر الدنيا لا احنا عايزين قنابل تستري <تصفيق> ازاي قنابل تنين الناس بحيث يستولع له وبعد بيلا خلق هم يفكروا بلحاجات دي او القنابل تموت الناس بس وكتبت كل حاجة زينا هي هم بيفكروا بلاشياء دي الغرب اللي عمليه قنام دا الوقتي وبيعملوها على فوق انهيه او ازاي يعملوا اشياء يهلكوا بها الحرصة والناس من خلال المكروبات والاوبئة اه لا معرفش يا دماغية دي نظامها انها بيتولع برضو اخذ باكي ازاي المهم فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من ان في متضمرا لإثبات ما تقول الله تعالى الله لا إله إذا هو الحي وخيوم لا تأخذه السية وانهم الى قوله ولا يؤدوا حفظهما ولا يؤدوا حفظهما ده نفي الأول وهنا ولا يؤدوا حفظهما المقصود بها لا يثريفه ولا يثقله ولا يتعبه إذا عدت في نتفهم فيه ايه ها هوان هذا الأمر على الله جزال لكمال قدرته وكمال قوته وكمال حياته وقيوميته وكمال أسمائه وصفاته هو دلتفهم من قولي ولا يؤدوا حفظهما نفي التعب أو الاكتراس أو الثقل بالنسبة لي هذا العمر إنه ممكن واحد يقول لك إيه ولله المسألة الأعلى يا جزء حق الله قياس إيه أسمع بالأولى ما تنسش إكارين أحيانا إن واحد يعمل عمل خير ولا حاجة فتيجي تدص مع عمرون فتيجي بقت إيه العلمة بس كده برضو أكو الله أستاني معايا ناس كتير و... و... وماش عارف أفدي فين ولا أفدي فين إذا صعب أوي الله المستعان خبلك ازاي فهو كإنسان ما يقدرش يتحمل غيره فترة طويلة أو حتى الرجل لما يكون مع زكت ولا حاج كل شهور مش تفاهم يتحملك دخلنا بتعديل ايه خبلك ازاي خمسة وعشرين الحمد لله عدت على جوجه اخبلك ازاي وامور من هذه بتحصل في البشر لأيه لعجز البشر عن القيام بالأمر بالنسبة للغير انت بتكفل غيرك فالكفالة بيت عيزة متطلبات واحنا قدرتنا فيها النقص وليس فيها الكمال فما ذلك ولله المثل الأعلى بخلق السماوات والأرض وفيها من الناس من يكفرون بالله أكثر ممن وحدون الله عز وجل ومن من ذلك حفظها له ويمسق السماع ان تقع الأرض إلا بيضي ألا يبطلب ذلك أن نشكر الله تبارك تعالى ارحب تعالى ما اقصى عني ما اتبتع الله لنفسي وما اتبتع رسوله صلى الله عليه وسلم لا تبخل عقلك وشبهاتك في نفي اوصاف الحق سبحانه وتعالى او في ترديل خبري وامري حاول بختم انت يعني تكون مع الله تبارك وتعالى مصدقا لخبري ومنافزا لامري انت كده اديت رسالة رب الله سبحانه تعالى يقول وانا يا وضوح ففي فنفي السنة والنوم يتضمن كمال حياة والقيام فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم وكذلك قول ولا يؤذه حفظهما أي لا يكرفه ولا يتقله وذلك مستزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر إنسان عنده قدرة إذا كان يقدر على الشيء بنوع إيه كلفة يقوم بالعمل خصوصاً لأنه يكون عمل لله إنما كانت الشخص عقدته قوية وإيمانه صلب في إنه العمل البار فلا يمل ولا يشأل خصوصاً الجماعة الأيام بتوع المخابز والخبر اللي عنده فرنه وعنده وإخلاص بالله عز وجل يوزدع لله عز وجل يعني مش يسهم بقدر مستقل إنما هيكون نحن نجيس منه الله ده ده لسة أيام يوزع وهو بيتحمل المشقة والتعب وده نادر قوي لما بنشوفه بالك ازاي بس يعملها الانسان وردان يساهم الناس الغلابه والناس المشلهين يعني اشاره الواقع الالم اللي احنا عايشين فيه بخلاف المخلوق القدر اذا كان يقدر على الشيء بلا اي فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته عيب في قوه مين المخلوق ولذلك يفعل الشيء بنوع من الكلفة بغير حقا لنفسي يعني هو بيشتغل على أساسي فد من باب أسباب الرزق لنفسه وللسرته هو نفسه هو بيشتغل بيتعدي فما ذلك ورب العزة والسلام هو الغني عن العالمين أعطاهم ولم يطلب منهم مقابل لطلبين غير أن يوحدوه وأن يعبدوه وهذا حق عليهم أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. وكذلك قوله لا يعزب عنه نفقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فإن نفي العزوب بعزوب الخفاء نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض يبقى النفي عنه بإستلف الصلح يتضمن إيه أولو يتضمن كمال الضب كمال المقابل يتضمن إثباثا أثبت الله وتبركت على النفسه والذي يليس بعض الصفات الثابته من خلال نفي الوقت هذه نؤمن بها لانها حق زي صفه العدل ولا يظلم ربك احدا يبقى فيها كمال الايه العدل وكذلك قول تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لهوب فإن نفي مس اللجوب الذي هو التعب والاعياء دل على كمال القدره ونهاية القوه بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه واضح اخواننا الكلام انتو الجو حر عليكم بين عني بعض اخواننا كده ايه ايه ولا حاجة صح شخص معهم بيكرمكم وكذلك قوله لا تدركه الافصار خليكم قوله لا تدركه الافصار لان فيها معلومة انما نفى الادراك الذي هو الاحاق هو لا تدركه الافصار يعني لا ترى ها. صح تحو بقى لا تدري كل أبطاء لا. لا ترى هل... هل الآية تدل على نفس الرؤية ولا نفس الإحاطة مع إثبات الرؤية أقوله نكلم إحاطة مع إثبات الرؤون دليل ربنا سبحانه وتعالى بقول إيه فلما طراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركوا قال إيه كلا إن معي ربي سيهديه طراء الجمعان اللي هو جمع موسى وجمع فرعون شافوا قوم فرعون وشافه جيش فرعون قاله بس إنا لمدركوه الإدرك هنا معنى إيه الرؤية وزياجة مدركون يعني هم حيشوفونه وخلصوا عليهم شافونه وخلاص فلما, فلما ترى الجمعان خلاص حموسة إنا لمدركون فالإدرك أشمل وأعمل من إحاطة قال كلا هل نفى الرؤية ولا نفى الإحاطة قولوا يا إخواننا لأن الرؤية حصلت هم شايفين بعض خلاص يبقى النافي هنا نفي ايه الحافة. قوله احاق الله يكلمك لا دي بقى ايه تعالي <تصفيق> نفى الاحاق ولذلك شوفهم تيميبوا الر... اه... انما نفى الادراك الذي هو الاحاق كما قال رأس العلماء ولم ينفي مجرد الرؤية لان المعدومة لا يرى هو أرزوي بيقول لك إيه إنتو لو قلت من ربنا سبحانه وتعالى لا يقتصد بالصفات اللي, اللي أثبتها لنفسه لأن المخلوق يقتصد بمسها فقد وقتموه بالعدد وهل المعدوم يرق لا لا يرق مش نقول المعقل يعبد وإيه عدمة والممثل يعبده فاكرينه ننسيته الممثل يعبد وإيه صنمة والمعطل يعبده يعمل اللي يمثل ربنا بصورة مخلوق يتخيل في ذهنه هذا يعبده صنعه لا يعبده الحق صلى الله عليه ربنا بخلاف ذلك والمعطل يعبده عدمه ليه لأنني مش عايز يضبط ربنا وصف فلسه بتب... بتنفيذة اما تقول له حي ولا سميع ولا بصف ده وص المعدومات وليس وصف اله حي قبير فشيء معدوم هل يرى قولي اذا كان لا يرى اذا هتحط بيه ولا تدرك الاخطاء يبقى معنى ذلك انه يرى ولذلك انت بتقول لا يرى وليس في كونه لا يراه مت الواحد ده ان حد بتشوفه يبقى مش موجود تخ بالك ازاي ان لو هو موجود كان على الشيخ البدوي نظره من القطب تعني النظ نظرة من القب كان المر... قب الأخطار فكان قاعد على سطحة فتنطة يجي 12 سنة ما بينزلش ولا يروح المسجد ولا كي من هذا قبيل صار ليه؟ ولي من أولياء الله قاعد بس كده يسويح على سطحة ال... فتنطة ويضاعف اللسام على وجهه اللسام حاطت ايه؟ بشه كده بتنفيق على حاجة مرتين ثلاثة تخبرك كيف؟ قولك انت ترى تبصين عليه ذا الدلاء وكشف وشه معلومك حتموت على طول ليه يقولك انت دا قرب واني ملاوني دا ليه بس هو موجود على الصقر انما الواحد قال لا نظرة من القرب بتاعنا النار فهو فيه القرب دا مش موجود خالص ما وجود يبقى معدود لا بيش حدث مع القرب ولا كلام فابنين زي ايه انتو عارفين زي عقب الشعر في الامام الغاب الامام الغاب يقول لك موجود. حي حي. كم هو في ايه؟ في حد شافه؟ قلت لأ لمشوفوش الى الخواص مين الخواص اللي شافه؟ او هتكلم عن قبل بقى ما وجود؟ معدود ليه؟ لأنه لا يرى لا يشفي مكة تبقى يقتد مع الرب لا اعراق وانفي الدنيا لكن في الآخرة وضوهن يوميزن ايه؟ ناظرة إلى ربها ناظرة ولجانك المعتزلة مذهب ومذهب زي مقولك لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة الاستوفية يقول عديو هذا يرى في الدنيا لا يرى في الآخرة في الأشعرية يقولك لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة لا في جهة يعني ما رفت تشوفه كده في جهة واConnie يعني ازاي لا في جهة هي كده خلق يعني لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا اجمل معيني السابت أن أنا نرى الله من أعلى فإذا الرب قد أشرط عليه من فوقه الرؤية تكون في العلوم زي ما رسول داربها بقياس الأولى إنكم سترون ربكم كما ترون إيه؟ هذا القمر لا تضمونها في رؤية فمسأل في ذا دا كلام مش نقول إنما قال السنة والجماعة يقولون إن الله لا يرى في الدنيا ابتلاءا ويرى في الآخرة جزاءا كما قال ودون يومئذ نادرة فإن هو تقول لا تدريك الأرصار يبقى انما هناك الادراك الذي هو الاحاطة كما قال اكثر علماء ولم ينفي مقرد الرؤية لان المعدوم لا يرى وليس في كون لا يرى مدح اذ لو كان ذلك لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا ايه لا اللعب الرواية دية اللي تقدر تستجد بها مش هذه يقول ايه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى اليه بصره من خلقه وهنا يظهر اسم الله اللطيف الله لطيف بعبادنا النطف ايه ان لو كشف الحجاب لا لا لا أحرقت صبحات ودي منتهى إليه بشر وخلقه مين حيتحمل لحي... لا كل وقت هنا حيموت فمن نصه أنه استقر عنها بحجاب دي من المعاني في الله نصيص المعاني في كاب الأسماف المعاني نصيص وده معنى بيروج جدا تسهم منه التوحيد حجاب الله تبرصبه لو كشفه لأحرقت لا صبحات ودي منتهى إليه بشر وخلقه الكلام ده في الدنيا لكن في الآخرة قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه ناظرة فيقوي أبصار المؤمنين ليتنعموا برؤية رب العالمين اللهم اتعلنا من أهل الزنة ومن أهل الرؤية والله نعمة ما ذعب نعمة وسنذكر هذا المجلس بإذن الله تعالى إذا الفقينا عند رب العزة والجلال ونسأل الله أن يعطلنا من الزلل وأن يتوفانا على طاعته وعلى توحيبه من أعظم نعمة يشعر بها الإنسان يا أخواني نعمة التوحيد صدقوني الإنسان منا كثير العسلال كثير الزم لكن نعمة الاخلاص والتوحيد وعدم الشرك نعمة ما بعدها نعمة بتتصاغر بجوارها الذنوب وإن كان الإنسان ينبغي أن ينوم نفسه على كثرة الزم التي تحبث منه ويقر بتقصيري إلى ربه مهما أطاعه ومهما فعله لأن الشخص فينا كما علمنا قضية القضاء والقدر ما أظن عربتها هنا ولا لسه هنتكلم عنها لما يتكلم عنها أنك لو كنت في نعمة وفي قمة الطاع لا تنسى أن ترد الفضلة طاعتك إلى ربك فتقول إياك نعبد وإياك إيه ما يقول لك هو فأنا منتزم وقويس أو إحنا في السنة أبلي منك وإحنا وإحنا أخبرك زي حولك في الحرف لا مني. ممكن تفتن وتبتن بسبب هذا فمهما عبتت ومهما فعلت لا تتناشى أن الفضل في عبادتك يعود إلى ربك أولا وآخرا وسبحان الله من آخر كلمة يقولها أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لن نهتدي لولا أن هدانا الله فالله عز وجل يرى في الآخرة رؤية عينية لا نعلم الآن ما هي الكيفية ولكنها رؤية حقيقية سوف ينعم بها أهل الجنة ونسأل الله أن نكون منهم جميعا الله أمامه وإنما الملح في كونه لا يحاط به وإن رؤياه هو ده الثلاث إن ربنا سبحانه وتعالى يرى معه لكن لا يحاط به قال لا تدركه الإيه الأرض لكن ممكن يقول لك ما ممكن يا دكتور إن كلمة لا تدركه الأرض تشمل الرؤية والإحاطة في الدنيا صح لكن يجب الأسر يعني لا ترى ولا تحيط به وفي الأخرة لا تدريك الأمثار يعني لا تحيط به لكن إيه ترى لأن نفي الإدراك أقصد نفي الرؤية لا ينفي الإدراك إنما العقل صحيح عيدة آية يعني واحد لا ترى يبقى لا تدريك صح كده لا, لا طيب واحد ترى قد تدركه وقدر لا تدرك فربنا سبحانه وتعالى يقول لا تدرك يعني لا تحيط به والادله دلت على انها ايضا ترى وده المعنى الافراد يعني ليس ادراك ثاني في الرؤيه وفي الاحاطه هذا في الدنيا اما في الاخره قال لا تدرك الابصار يبقى انا في الايه لكن هل تمنعني الرؤيه تمنع الرؤيه ترى يعني ليس كل ادراك احاطة لكن نقول اه الاضراك رؤية وزيادة. يعني ما الفرق بين الرؤية والاضراك الاضراك عبارة عن رؤية وزيادة ايه الزيادة اليه الاحاطة اه اه اه الاحاطة اليه الاضراك اشمل من الرؤية الاحاطة والادراك اشمل من الرؤية فكما انه اذا علم نتابل ايه كما انه لا يحاط به وانما الملكة في لا يحاط به وهي كما انه لا يحاط به وان علم وان علم تمشي الاثنين اه ازيادة بالرؤية. مش الادراك كيف نرى ربنا <تصفيق> هي ما في فيه اثبات للرؤيا لكن نفي الايه ايه له موسى رب أرني أنظر إليك قال ايه لم تراني هل كلمه لم تراني يدل على نفي الرؤيا لا يدل على اثبات ازاي يدل على اثبات هيك عندها للسنه كده ليه لو كان لن تراني تدل على ما في الرؤية مطلقة ما يبقى السياق كده. يبقى السياق ايه لو كانت رؤية ربنا مستحيلة يعني ومسا طلب مستحيل لا قال الله عز وجل قال اني لا ارى اني لو ايه لا ارى يعني خليكوا ايه واحد معاك تفاحة بالك واحد معاك تفاحة ايه فتقول انا عايزة من تفاحة معاك هاشل التفاحة اللي في اليمين اللي ايه بالك قل هذا لا يبقى اب هات التفاح اللي موجوده في الشمال هقول لك لم تاكل منها لن تاكل منها ليه هي لان هي ممكن تاكل بس مش بتاعتي ما اقدرش اديها عشان ظروف خاصة عشان في عله لعدم الاكل لكن هي الفكره لا تؤكل انت فين في دوله عليا ثاني ها عله ثاني يعني لو برتقال انا بلك بلك دفع والله البرتقال برده غالي سعر <تلتة> الديوته تقن ديورت ولا كبر الوقت هنا فاضيله والله تقول اللي واحد معاه بتاعها فاكهه بلاستيك وفاكهه حقيقيه وانا عايز واحد عايز ياكل منها فاقول البلاستيك هذه لا تؤكل لا تؤكل انت شايفها ده بلاستيك يعني لا تؤكل انما الحقيقيه او لن تاكل منها ليه مش بتاعك لان دي امان عندك لكن التفاح نفسه تؤكل ولا لا تؤكل تؤكل لذا دفاع امكانية الوقوع انما البلاث تكتاز في حالة الوقوع فيمثل المثل ده طب تعالوا للآية اللي بقول ولما جاء موسى لمقاتنة وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال ها؟ لن ترعي ولا اني لا ارعى ولذلك ربنا سبحانه تعالى علق الرؤية على ممكن فقال ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فشوف اطران يبقى ممكن يستقر وممكن لا يستقر ولو أراد أن يبجل أنه لا يرى مطلقا لعلق الرؤية على مستحيل جيم ربنا قال ولا يدخلون الزمنة حتى يلجى الزمنه فيه يبقى استحالا لما يطلق جيم ده المخلدين هاتطول يعني مستحيل وفيش ممكن ده أن واحد يدخل جيمة من أخر ما يدرس فهو زي من قالك ولا أصالح قوما كنت, حرب كنت حربهم وغفرت صحر أخاها ولا صالح وقوما كنت ايه حرباهم حتى تعود بياضا حيثة القار. اللي هي الزفت لسود ده لما يدعب أبقى يبقى صالح يبقى علمقت لنا المصالحة على مستحيل ولا على ممكن على مستحيل يبقى ايه خلاص معنا كده ان عمره مع صالح واحد انت خدت مقصوص يبقى, يبقى تعليق الكلام على ممكن غير تعليق الكلام على مستحيل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علق الرؤية على ايه على ممكن فإن استخر مكانه فلما تجلى ربه يمتل إذا علاه ذكا واخرموش إيه صائقا عايش حاجة في المزيدة يهد صدق ها ولم تراني قال وشأله لا تراني قالله إني لا أرى أي هو أن لم تراني ومشأله لا تراني إني لا أرى ممكن زي ما سيدنا نوح عليه السلام مش ربنا سبحانه وتعالى قال ربي النبني من اهلي وان وعدك الايه الحق يعني موسى لو كان السؤال اللي سألوا غلط قال ربنا زجروا زي ما زجر نوح قال انه ليس من اهلك انه عمل ايه اني اعيذك ان تكون من الجاهل ايه يبقى موسى ما غلقش الطلب السؤال طب وحي يقصبوا سأل ليه مم. مم. قولي يا أخواني لا مش عالك شرط ما ينقلبه لأن الرؤية رؤية المحبوب علامة من علامات المحبة فموسى عليه السلام يعني في علامات فطرية بتظهر في الشخص فلما سمع الكلام اشتاق إلى أن يرى ربه شدة في حبه لأن الواحد لما بيشب شيء بيتعلق به بي ويتمنى ويرغف في رؤيته ودي فترة باسم علامات المحبة من علامات المحبة التطلع إلى رؤية المحبوب ودي فترة موجودة في النبوث محبوب شعر الفعب فلما كلمه والحق سبحانه وتعالى وشعر بهذا الرضا وهذا الكرم أراد أن يرى رب العيدة والسلام يبقى النظر إلى او رؤية المحبوب علامة من علامات المحبوب من أجلها طرر رؤية بخلاف رؤية بالإسرائيل وطلبه الرؤية قالوا لنؤمن أنك حتى نرى الله إيه فلنشروف محبة برؤية شك ونفس الكلام في إبراهيم لما طلب من ربه أن يريه كيف يحلموته ليس عن شك ولكن عن محبة لأن من علامات المحبة من نظر إلى أغعال المحبوب من أجل دائما هذا اللي ما الشك الشك اللي فاصل عقيمي شك بمعنى اه اه وجود احتمالية في التصديق والتكذيب بنسبة متساوية هذا الكلام منفع عن ابراهيم. ولا هذا مقصد الشكل اللي نبع السلام الكلام نحن قوله بالشكل من ابراهيم. وانما المقصد بالشكل هي زيادة اليقين والمحدة عن طريق النظر الى افعال المحبوب. ولذلك لدى الله له طلبه. طعب. <تصفيق> أنا مثلت السؤال فأنت تقول وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده كان ممكن أن وما ينبغي الله أن يرى تقصر هذا يعني صح. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده لأن رب الصلاة تعالى فعلا ليس له ولد ووجود ولد يعتبر مستعيب بحق الحق الصلاة تعالى إلا ووجد ولد إن فاتل الكون وبرعة الحكمة يعني معقولة لا هو السياق نفسه بتفهم منه الوصف اللي لا يقبل له تبارك وتعالى فإحنا في ما يتعلق بناسبة الرؤية عن الله عز وجل باب الرؤية لعل إن شاء الله عز له في كتاب العقيدة التحوية أو شرح العقيدة التحوية فيه تفصيل كويش جدا وتقرأ فيه ممكن المعلومات يمكن أن يكون لدينا النهاردة تكتح إنك على موضوع الرؤية في شرح العقيدة التحوية لثلاث العلم اللي عايزين أنه هم يعني ياخدوا بعد في العقيدة كفاية عشان ننقل اللي بعدها ولا تسايا كلا معرض طيب ماشي <تصفيق> واخنا فالحارة فقط فقط عشان نعرف عندها فكان في نسل الادراط من اثبات عظمته ما يكون مجحا وصفة كمال وكان ذلك دليلا على اثبات الرؤية لا على نفسها لكنه دليل على اثبات الرؤية مع عدم الاحاطة وهذا هو الحق الذي اتفق عليه ثلاث الامة دعا خيط عليه السنة عند هذه المحاطة هنا طيب بعض الأسئلة والاستوانات هنوزعها شوفوا اللي ما أخدش استوانة ياخدها إنما اللي خد المرة اللي فاتت يبقى ما ياخدش حاجة آه وغير كده كماني لو حد من اللي أخوات فوق عايزين استوانات أو ما ياخدش استوانات يبعتمنا رسالة وحنا نبعت له بس الله يبارك فيكم لو حد برض يقدر عنده استوانات كرة يبضع منها لإخوانه ما فيش لحد اه مفيش اشكال واحد يوزع له. ايه الطحوية ايه? خد. حدي لك انت قاعد. خليك مكاد. حد الشيش. على ما نجرب على الشيء. خد يا يا ابن. دي بتاع الطحوية. وزع الطحوية الاول اللي ما عايش. اللي ياخد اخوانا اللي اكد خلاص. هو حيعد عليك حيعد عليك الاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فرصة الشيخ لماذا لا ترث الكتاب الأسماء لفصنة إلى اللجمة الدائمة بالسعودية لكي يكونوا في الكتاب قولتهم وأنا متأكد أنهم سيسنون علي إن شاء الله وهي تكون كلمتهم الحد الفاصل هي أخي كلمة الحد الفاصل بتبقى في الدليل ولا في اللجمة الدائمة وبعدين اللجمة الدائمة نطبع فتوة احنا اكتبناها بالتفصيل الإثاثة دي متفصل على الكتاب انت عايز اكتب من كده ايه يعني لازم يقوله بحث الدكتور محمود النفلال اخذ لك ازاي بالاسم عشان يا زي احد القناة الفضائية معرفشك في فانا حتة يخلني اقول لك ايه تم ادبولنا جواب من اللبنة الدائمة يعني الازهر مش مكثري يعني تفرح الازهر مش مكثري لا اللبنة الدائمة ابو بعدين انت بتدوره على الدليل ولا بتدوره على لبنة الدائمة ولا مش د احنا ما على الدليل الاسم بدليل يا حاجة هيقول لك فيك حاجة كمان دا فمسألة اللجمة الدائمة والحاجة فينا كماني لا نعلم أحدا في اللجمة الدائمة تعترب على الأسماء اللي ذكرها الشيخ محمد بن صالح ابن عسيمين واتفع معنا فيها حوالي 95 اسم تنقص واش كده خذ الأسماء دي لكن الاسماء المشهوره هم اتفقوا على انها ليست نصا من كلام الرسول ولا ناخذ منها الا ما ثبت بدليل محتاج اكتر من كده لا التصريح اللي دايما بتحوره ده انت ما بتدورش على كتاب السنه يعني هو كتير من الخلق بيقولوا كده اصل لك اصل الحكايه دكتور محمود صعبه صعبه في هي هي هيحسب الذرن زي ما بيقولوا ده واحد هيروح يساوي اتنين اللي اسمي فين الخبر يصدق الامر نفسه اهو ليس موجود في القران والسنه صدق الخبر ده او زي احد الاخوة نريد المحاضرات المفررة من بعد المحاضر الخمس عشر الاخوات في منتدى احد الملتديات اللي بتديره الاخوات في السعودية منتدى للنساء في السعودية فواصلهم البحث واحدين بيتعرضوا ولوه و بيردوا و زي ما انت بتشوف يعني اموره بتبقى جديدة على فراحوا يسألوا مين يسألوا الشيخ تقريبا محمد العويض أو كده فالرب اللي كلمه قد يكون الشيخ الحمر العويض بعيد عن المروضة حضرا اللي كلمه في المنتدى إن الشيخ بيقول لا جميش اسماء البحث في أخطاء لأن ليس من اسماء الله الديال وليس من اسماءه الملك وليس من اسماء كذا فقال بله مجموعة الاسماء لأن يبقى دوستفات مش اسماء بقى الشيخ الحمر العويض حيقول دوستفات وربنا يقول إلا المتقين في جناته ونهار في م الملك المقتدر فيبقى المقتدر موجود في اللوحة بتاع الاسمائي المشهورة والشكل على عليه إيس والملك يبقى صفه طب اللي قال لي فعل ده فأقول لك ابن بعض لو كان الكلام ده صح عن الشيخ محمد وأنا تمنى أو أنا متوقع أنه هو ممكن يكون الموضوع ممكن يكون زلة إن كان حصل منه وأنا متوقع أنه كل شيء كده لأنه إحنا بنضعه على الإس كدليل هو نصي فلما يقدرش يميز علامات الإسمية في إيس يبقى محتاج يبقى إعداده وابتدائي ثاني لكن هم لأن الأمر لم يألفون فإحسادوا أن يأخذ الدار والنافع ويغنوا فيها ويطولوا لكن ما اعتدوش على المساعر القابل الباسط الرابع معيني ده حبيث صحيح وده معلش نبي الاستوانة المتوفر أمام المسجد بشرح التدمورية حتى تبدأ 25 فقط فالرجاء اكملها حتى أخذ درس حتى نتابع شرح التدمورية الله يكرمكم اللي بيسجل وعنده من بعد المحاضرة 25 في خمس محاضرات يجيبهم لنا على السواء وإحنا كل عشر محضراتنا بيتهم ذكرت فضيلاته كأن من قبل أن محبة الله شرعية فقط نزل التوضيح نعم شوف يا في في الأسماء اللي هي خاصة بالبحث بتاع النصارى اسم المحب المحب لا هو طبعا الله محب المحبة وقف انما الاث المحب فحب فهو محب ان حب فعل رباعي فيبقى اسم الفاعل منها الايه المحب ايه حكايه المحبه الله نحبه اظن ايه هل ان ربنا بيحب كل الناس ولا المفروض من كل الناس ان هم يحبوا ربنا قولوا المفروض من كل الناس إنهم إيه؟ أعلى برادات المحبة العبودية يبقى المفروض من كل الناس إنهم إيه؟ يوابوا له ربهم هذا معنى الله محبة عندهم لكن يمتلك فسرات السركان فلما تقول لي الله محبة يعني معنى ذلك إن ربنا بيحد كل الناس لا الواقع ولا العقل ولا الجليل النقلي سواء في القرآن أو حتى في الكتاب المقدس اللي عنه في الصورات الأنجين في كتب الأنبياء لا يقول لي لعب ذلك لأن ربنا موصول بأنه يحب ويبغض يحب مين أولياءه أبوزدي يعرف بأنه هم أولياء إذا تتبعوا شرعه يبقى المحبة هنا متعلقة بالشرع إذا أحسن كده المحبة شرعية اتفهمت هذا فيلم تنظر محب وإحنا طبعا تصنع اسم المحب على فكرة بقى من معلومات فيما تتعلق بجديدة طبعا فيما تتعلق باسم المحب لم يرد اسم المحب في الكتاب المقدم بجميع نسخه إلا في أحدث نسخة ظهرت في نسخة يعني بقى له حوالي عشر سنين بقى إنما في النسخ ورد فعلا كما ورد في القرآة وإحنا جبنا الأدلة القاطعة فيها فهذا تعمد منهم في أن يضيف ورد الإس ليه؟ اللهم حد بديت ورد ومعناها المعبود حق إنما المحيط كإيه؟ وضيفة موظرة هتشوفوا النزخ الأخير لما ينزل كتاب إن شاء الله ده هتشوفوا النزخ الموجود ده كده إيه اللي موجود فيها كأفعال وهم حولها ليه؟ ليه؟ ولذلك إحنا أدخلناها في الأسماء لأن المنهب ألزم ذلك فأدخلناها على أساس جي عندهم ما تلزمناها شيء إحنا تلزمنا كافية لكن يسمي لها التضح يعني إيه محبة شرعية؟ واضح الإجابة؟ وصلت نفس الوانات بتاع المتحوية؟ طيب خد مين اللي ما أخدش ليك؟ ده كله ما خدتش التحويلات لا توزعت التحويلات لا ايه لا اللي عقب المره اللي فاتت يرفع ايده كده لا يبقى انتم كده الامور كده فيها نظر احنا عايزين طلبة علم كده الشيخ ادهم الفاضل اديني اخذت طيب خلاص عقلت سنوريت ها التحويلات ازمنها اديه دير الشيخ لا التحويه راح عاقب احاول ايه ده على الاسف حينتخ منها طيب ايه اللي ب... انت بخطش لا انت تاخد كل اللي انت بتحضر الاول مبادئة ما اكلمك للشيخ ايه خد واسع شوية ايه دي للشيخ التاد موريجي الخطة عشو وزي على الصوت عشان ما عرفش اختر الصواني ماشي سيد <تصفيق> موريد بس محتاج كل واحد يقعد مكانه كل واحد يقعد مكانه <تصفيق> <تصفيق> الاخوة <اللي> المرهن لفتك <تصفيق> طبعي مكانه عايزين يجاب على اشياء تاني ولا ساكي سؤال واحد بس الاخ اللي بيكتب المحاضرات موجود هنا حد منهم بيكتب المحاضرات او بمشخص لان تقريبا احد الاخرى وانا اخوات بتقول ارجو من فضيلتك يا دكتور ان تقلم من الاخ ان كان ليس عنده قدرة في تحمل كتابة المحاضرات فيقول لكي نكلف غيره وجزاكم الله وكتب الجزاء والله احنا لو تعرفوا كلفوا غيره لجي استيعب ولا حاجة وبالإشكال. لكن احنا نتمنى من الاخ اللي كتب المحاضرات وأظن الباش مهندس علاء قاله بقرنا بالخرش بارد نسأله عنه ناشا الله تعالى أن يكون بخير حال يجيب نسخة الإلكترونية نسخة على الورد من اللي كتبه في المهندرات وإحنا نحاول نقاحها بشكل لو يساهم في مسألة إخراج اكتفال في شرف التنميرية إن طيب هل تم الانتهاء من وصحف الذي فيه زكرتم أسماء الله الحسنى الصحيحة وفي أي بيها يتدم تداولها وتصول عليها المصحف إن شاء الله بعد المراجعات الكثيرة بطي أقل المراجعة النهائية اللي حيحضر فيها إخواننا عشان يقرروا في مسألة الصفات هم لكن تقرير المصحف كتب وسوف تجدون في الكتاب اللي نازل عن إن شاء عن الأسماء في الكتاب المقدس تقرير كامل عن المصحف لعلة أردناها يعني فإيه اللي موجود فيه والنظام فيه إزاي ووضعه إزاي وبإذن الله تعالى حيكون متداول قريبا حتى على الأقل على الموطع اللي هو خاص بنا في أن أي واحد يستطيعني يصفحه ويرجع له حتى يصبح متداولا بين الناس الزين يدعون آخر سؤال هل اسم مستعان من أسمائنا نعم من أسمائنا المضاقة والمقيدة ان المستعان ليس في عندهم المعين عند الجماعه اللي هم في الكتاب المقدس عندهم ايه المعين احنا عندنا الايه المستعان بس المستعان عندنا مضافه والله المستعان على ما تصوا المستعان لا تصور فين الاضافه علىته فبقول لك احنا هنعمل كده بكره على ايه علشان الاشياء اللي احنا اتفقنا عليها لازم النصر لابد من النصر انا معرفش وراق كتير بس انا حاسس ان فيه ناس اخده وبيخدوا تاني عشان كده انا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك va dir que no pot fer això, però que no hi ha cap problema, que ho podem fer, que ho podem fer.